أَلَمْ يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهِ لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب